الطريق إلى الجامعة لو سمحت أين تقع الجامعة؟ تقع الجامعة غرب المدينة كيف أصل إليها من فضلك؟ اتجه غربا في شارع طارق بن زياد اتجه غربا في شارع طارق بن زياد عند الإشارة الضوئية الثالثة انعطف يسارا في طريق خالد بن الوليد أنعطفوا يسارا في طريق خالد بن الوليد عند الدوار الأول ارجع في الطريق نفسه عند الدوار الأول أرجع في الطريق نفسه عند أول شارع اتجه يسارا عند أول شارع اتجه يسارا تجد صيدلية عند الزاوية أجد صيدلية عند الزاوية استمر وبعد مئتي متر تجد المستشفى الجامعية عن يمينك أستمر وبعد مئتي متر أجد المستشفى الجامعية عن يميني الجامعة مقابل المستشفى شكرا عفوا